وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبلوا الصدقات فنعماهي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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُوهُمْ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ فَتَعْرِفُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا كُونُوا فِي قَوْمٍ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار في السر والعلن ياتم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فلا هم يحزنون